أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيبهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ مَا إلَيْهِمُ الْرِّيْبُ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأُطْرِثَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَدْعُوُكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا ولنصبرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلك النظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقام وقاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويتقام الماء.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 وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم سبع، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أززعنا أم صبرنا ما لنا من محير وقال الشيطان لما قضي الأمر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 كشجرة طيبة أصلها ثابت وفضعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت، كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قراب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 جهنم يُصلونها وبيس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قلت متعوا فإن مصيركم إلى النار قل عباد الله الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفقون وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْنَ فيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّهُ أسكنت من دريتي بوادٍ غير ذي زرع، بوادٍ غير ذي زرع إن دبيتك المحضر، ربنا ليقيم الصلاة، فجعل أسكدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم.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 محتعين مقنعين رؤوسهم لا يفسد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وتكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم